م ن س و ع ه ذ ل ك ن ج ز ي ا ب ل س ي للعلوم ا ي ن الاسلاميه ا أ ر ض ك ن ت رتقا ا ق ف ف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 ولو انهم ا ل د و ن كل ن ف س ذائقة ا ل م و ت و ن ب ا و ك م ا ل ش ر و ا ل خ ي ر ف ت ن ة و إ ل ي ن ا ت ر ج ع و ن وإذا ر ه ك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ن ي ت خ ذ ولو ن ك إ ا ه ز ا أهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م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 م و س و ذ ه ب م غ ا ا فظن ل ن نقدر عليه ف ا د ى ف ي ا ل ظ ل م الاسلاميه ا أنت س ب ح ا ن إني كنت ك من ا ل ظ ا ل م ي ن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 ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك إ ل ا رحمه للعالمين قل انما يوحى إ ل ي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فهل انتم مسلمون